50 Languages تقوشي بشرا بسكوشرا ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون بش زخر الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعه باستعمال ان كان ما اذا كان لا ادري ان كان يحبني لا ادري لا أدري ان كان سيعود لا أدري ان كان سيخابرني لا ادري سيخبرني اش يحبني ان كان حقا يحبني قزجيننا ا كان حقا سيعود ان كان حقا سيعود تليفونچ كان حقا سيخابرني ان كان حقا سيخابرني سزوبچيجي إنتساء ما إذا كان ييف في إن تساء ما إذا كان يفكر في إن لاتساء ما إذا كان لديه واحدة أخرى إن تس ما إذا كان لدي واحدة أخرى؟ سزوبقجي سقيغابتسأ اني لا اتساءل ما إذا كان يكذب اني اتساءل ما إذا كان يكذب قسغوبشسا ما اذا كان يفكر في حقا ما اذا كان يفكر في حقا ساش. ما إذا كان لديه واحدة أخرى ما إذا كان لديه واحده اخرى شبقر قسوا ما اذا كان حقا يقول الحقيقة ما اذا كان حقا يقول الحقيقه وك سريحه ا ما إذا كان يريدني فعلا اني اشك ما إذا كان يريدني فعلا ش ا اني ما اذا كان سيكتب لي اني ما اذا كان سيكتب لي سيخ رخش سيشنا ا اني لا اشك ما اذا كان سيتزوجني اني اشك ما اذا كان سيتزوجني شبقو عق ما اذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا يريدني قسفه شنه شأ ما اذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيكتب كان حقا سيتزوجني كان حقا سيتزوجني